مثلما كانوا فكونوا للاعداء لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركونوا مثلما كانوا كان جهادا عيشكم ركونوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا ما بكفورك دينهم دوما مصولوا في سبيل الله ماتوا ما يهينوا ما استعانوا بكفورك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 وهو الرحمن قتل وقتال لا سكون وقتال سكون وقتال سكون مثل ما كانوا فكونوا للاعداء لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون في هوا الرحمن هام لم يراه لم يخون حبهم بدل لروح حبكم صوت حنون في هوا الرحمن هام لم يراه لم يخون حبهم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 حبكم دم عن هتون همهم يا داو دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجونوا يومهم كان طعانا يومكم دن ينحرون ليلهم كان قياما ديا ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دن ينحرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دونوا فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين ولهم عيش أمين مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا للاعدي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركونوا عيشكم دوما الركونوا